الله اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم فإن الخطاة أيضاً يقرضون الخطاة لكي يستردوا منهم المثل. إنجيل لوقا إصحاح 6 آية 34 وثلاثين.